يقولون عن العريس لكن هذا من ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة خ ط أ وهذا من أ س م ا ء الذي يشترك فيه الجنسان فنقول عن العريس عروس وعن ا ل م ر أ ة أ ي ض ا عروس هذا جنس المشترك فهذا العروس اي العريس م م ما ينبلج مع شمجي ع ت الزوجته آلفا قبل ينبلج في ديها ساويه أنه أشد وهو شوقي なの で, で ت ت、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、 جاء جابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنهما العروس موجود ولراح بجاء يسمع الكلمة هذه ا ا ل ا ل م ه في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ما في فرق بين ا ل م ر أ ة والرجل فكلاهما ع ر و س لكن ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الذكر يقول عنه عريس و ا ل أ ن ث ى يقول عنه عروس لا فكلاهما عروس لكن يفرق باسياق الكلام و ل ي بدل أ ن المقصود بالعروس هو الذكر وتعرف المقصود بالعروس هو ا ل أ ن ث ى فهذا موجود في اللغه ا ل ع ر ب ي ة كثيرا شاهد نرجع لحديث ج ا ب ر ما ت ل ش ر رايد لعنا أبو حديث جابر لما رجع الرسول عليه السلام من غزوه له وقارب ا ل م د ي ن ة جاء ا ل جابر يستاذنه ب أ ن يتقدمه يتقدم الرسول المديني الرسول السبب أنا سأل عن أذو يعني حديث ع ا د بالزواج قالوا اذكرا أ م طيب تزوجت بكرا أ م طيب قال هل لها بكرا تلاعبها وتلاعبك و ت ض ا ح ك ه ا وتضاحكك قال, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال يا رسول الله ان ل رسول الله إ ابي مات ش وترك ف شوفوا و ا العقل العقل م غ ل لي الله مات قس و ا من البنات أ خ و ا ت なお、この辺りは一番大きな声 ل 聞こえます。 فلعليك ََََْ الكيس ََْْ الكيس ََََْْ ع ل يعني ْ الْكَيْسَ الْكَيْسَ ك َ ي اذا اتيت ا ل زوجته هو متشوق الى لقاء زوجته لانه حديث عهد بالعرس ولولا أنه و و ل ل انه أ كان من الواجب عليه ان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج لانه حديث عهد بالعرس ف ق ل و ا ا ل ى دخلت فعليك الكيس الكيس قال العلماء ا ن ش ر ه الحديث شو بيفسروا الكيس الكيس يعني يقوم بواجبك تجاه زوجتك في اول ليله معروف ما شاء الله دير ما شاء الله دير ما شاء الله وبعدين ذ ك ر و ل ل ه زي كمان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اي ما اذا ك ا ن كذلك بتكون من خوارق العادات ل ع ن ي شايفك شايفك م ت ل حكايتي او اكثر البدي شويه <تصفيق> انا مالي شايفي شايفك هذا هو فالرسول قال له عليك الكيس الكيس ف ص ر و ا بما سمعتم لكن أ ن ا ا ل آ ن يبدو لي معنى إ ض ا ف ي على ذلك يعني الكيس هو العقل كما جاء في حديث لكن هذا الحديث نحن نذكره لنرمي, بي بحجر واحد لنرمي به العصفورين بحجر واحد العصفور ا ل أ و ل هو لفظه الكيس الكيس من عمل لما بعد الموت والعاجز من أ د ف ع نفسه هواها كلام جميل جدا الكيس أ ي العاقل من عمل لما بعد الموت و ا ل ع ا ج ب ضد الكيس من أ ت ب ع نفسه هواها وتمنى على الله ا ل أ م ا ن ي مثل أ ك ث ر المسلمين اليوم ما تقلي الله غفور رحيم الله كذا طيب الله غفور رحيم والله شديد لا يخاف إ ج ا ل ضمان أ ن ت من رب العالمين انه خلاص ترجيت ا ل ج ن ة لا يوجد شيء من ذلك الشاهد ا ل أ ص ف ر الثاني ا ل أ ص ف ر الثاني هو ان هذا الحديث مع شهرته إ س ن اسناده د ه ضعيف إ ضعيف فلا يجوز روايته ونسبته إ ل ى الرسول عليه السلام ولو كان معناه جميلا ل أ ن ه ليس كل معنى جميل ضروري أ ن يكون الرسول تكلم به و ه ن ا ك حكم وهناك أ ن ث ا ل تكلم بها كثير من الرجال فلا يجوز أ ن ينسب إ ل ى الرسول عليه السلام إلا ما صح سنده وإلا ما ما استقام متنه صح سنده فالكيس الكيس ليس المقصود به هذا المعنى ا ل أ و ل معنى ثاني انه لا تضيع ط ر ي ق ت في سبيل شهوتك فمن الكيس أ ن يعطي زوجته ليله البناء و ل ل ه ا ل ن ح حقها لكن ما ينسى حق ربه ل أ ن ه يصلي الصبح في المسجد مع ج م ا ع ة المسلمين هكذا يجب على كل مسلم ان يفعل و أ ن ا أ ذ ك ر لكم بهذه ا ل م ن ا س ب ة و أ ر ى ان الجلسه طالت اذكر ق ص ة فيها عبره كيف كانوا يصبرون وكيف كانوا لا ي خ ب ع و ن للمصائب ولا للشهوات رجل من أ ص ح ا ب الرسول عليه السلام اسمه ابو ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي كان رزق ولدا رزق ولداً واقتضى ل د له أ ن يخرج مخرجا وترك وليده مريضا في غيبته عن بيته كان الولد قضى حياته فلما رجع بلا شك ا ل أ ب أ و ل ما ب يهتم بيهتم بسؤال عن وليده المريض الذي ترك مريضا فسال زوجته أ م سليم رضي الله عنها كيف يا ب ن ي قالت شوف النساء ا ل ع ا ق ل ا ت قالت ه وكان أهدأ, المكان. ما أهدأ المكان. من م ا تكذب تكني لكن ك ن ا ينعمل ف ي يعني ه أهدأ جدا مكان ما هذا من له ر ك ة يعني م ا وامر شوفهم يعني أصع ع ل نفسه ا ا ت ه كان مسافرا وأمر طبيعي ولا حياه ف الدين يرجع الرجل من ا ل س ف ر ويتوقع ا ي ه الى زوجته ف أ ت ا ه و ا غ ت س د ونام عند الصباح وعند الصباح يكرم المرء أ و يهاب قالت له امام العقل الراجح و ا م ر أ ة ليس في الرجال اليوم مثل هذه مرأة المراه قالت يا ابا طلحه لو أ ن جارا لنا أ خ ذ ن ا منه أ م ا ن ه ثم استردها ماذا تقول قال أ خ ذ أ م ا ن ت ه ق ا ل ت ساحتسب ابنك عند الله فغضب منها قال إ اني ميت اتتغذري ك ذ ا ل ح ت ى خليني يعني أ ق ض ي شهوتي وانطلق إ ل ى الرسول خ ل ا ه الفجر أنا الشاهد فقص عليه ق ص ة فقال عليه السلام لقد عجب الله من ليلتكما يقول الحديث أ رزقهم الله ولدا ذكره ولما بلغ مبلغ الرجال كان من أ ع ل م العلماء و أ ص ب ح الناس ثم هذا آل الولد لما تزوج رزق س ب ع ة أ و ل ا د ذكور كل من ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين الحمد لله والله